وَتَظَاهَرُوا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سكارا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ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 من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ الْقَلْبَ عَلَى وَجِهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخَسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ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 ثُمَّ الَّذِي يَقْطَعُ فَلْيُنَبِّرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَعْمَلُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين امنوا والذين هادوا والصابئين ونصروا المجوس والذين اشركوا والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه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 Yushruh bihi ma fi bukunihim wal jilud, walahum makam'u min hadid. Kullama aradu ain yahrud minha min gham min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 في الدار والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يريد فيه الحاد بظلم وقووه من عذاب أليم وإذ دوءنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بشيء وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْكُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْكِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ليشهدوا ما نفع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثمَّ الَّيَقُضُوا تَفَثَّهُمْ وَالْيُفُونُ ذُورَهُمْ وَالْيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ ذَالكَ وَمَن يُعْضِمْهُ مَا تِلَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ عُنْفًا إِلَّا الَّذِي قَدْ حَضَرَ الْحَاجَّ مِنْكُمْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَعَشْرَ أَيَّامٍ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 لِقَوْلِ الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْهُمْ سَكَנَ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنَ الْبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا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 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها قير فاذكروا اسم الله عليها صوار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 الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوزكّت وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان في أمنيته كِفَيَنَسْخُ اللَّهُ مَا يُنْقِصُ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد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 dan beri kemudian mereka akan mencari mereka akan mencari dan Allah adalah Allah yang terima itu dan yang mencari seperti yang mencari dan mencari dan Allah itu Allah الله لعفور غفور ذلك بأن الله يلج الليل في النهار ويلج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ما Tubuhlah bumi mukhbarah. Inna Allah la tiful qabir. Lahu maafil sanaat wa maafil ar. Wa inna Allah lahu al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 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ بِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَنَهُم نَاسِخُهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَحْمِلُونَ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 Inna al-lazina tadjoon min dunil lahi Len yakhluku zubaba Walau jitamahu laha Wa in yaslubuhum zubabu Sayyidina ala yastanqiduuhu minh Dharf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 هو سمكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس